وَضُبِّ بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقُبِّعَا نَا قُلُوبُهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْ وَلَهُمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هم اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَجَاءَ ال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 مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أو كَلِّي تَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا تَوَلَّ وَأَعْيُنُهُمْ تفيض من الدمع حزنا ان لا يجد ما ينفقون ان المسير على الذين يستأذنونك وهم اغنيا مَذُوبٌ بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُ